ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تُقضِّ الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا ت مُؤْنُكَ الَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا أَمْ كَثَفْتَ اتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْذَمَ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ تكون امة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون